انساك كلمه ما لها اي وجود ادمري والقلب لا منه نوى غيرك حبيبي بمنعه كنت أبني ذكراك ما بين الوعي واللاوعي ما كن كل بحر حلمي والمشاعر لشرعه من وين تطلع كن كله تقول يا شمس طلعي نفس الفجر بنفس حسنك ويشرق مطلعه مع أن فرعك لو رميت الشمس بحعية تعي بندجة يسري لها من دون ما بان بندجة يكنز عبيره للنسيم المطلعي كلها لشان النسيم المطلعي يلعب معه